بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْأَذْيَاتِ ضُبَعًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيلَاتِ صُبْحًا فَأَذَرْنَبِ نَقًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ كَنُودٌ إنه على ذلك لشديد وإنه لعب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بأسن ما في القبور وحفن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ اخوي ah, بي